بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وانال اخرته خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الا يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغلى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنحمة ربك فهده